ذكرنا فيما سبق بالنسبة للحلال المختلف بالحرام أنه إذا لم يعرف مقدار الحرام، الوظيفة هي الخمس، ولكن هل بعنوان الفقار أو بعنوان الحق الشرعي لا تحدث والكلام فعلا في أنه إذا علم المقدار علم مقدار الحرام من الحلال فما هي الوظيفة حين في هنا ثلاثة أطوال القول الأول هو دفع الخامس والتصدق بالزائد. علمنا بأن مقدار الحرام ألف دينار والخمس هو يكون كنه 500 دينار فيتفع 500 دينار بعلمان الخمس ثم يتصدق للخمسمائة الباقي هذا هو القول الاول نعم نعم الخمس لا أقول علمنا بأن مقدار الحرام ألف وافترضنا أن المال كله الحرام خمسة خمسمائة فيخرج خمسمائة خمس المال كله ثم يخرج خمسمائة أخرى التي هي الباقي من مقدار الحرام يخرجها بعنوان الصدق عن المال الواقعي بعضهم قال بهذا اجاب عن ذلك سيدنا الخوي قلبي سس الروح هذا ما وجه له لانه اذا اخترنا ان الوظيفه هي الخمس فظاهر الروايات المتعرضه للخمس ان الخمس مطهر بعد الخمس بعد ما كنا جالس تصدقوا عن ذلك ظاهر الروايات ان الخمس اذا اخرج طهر المال وصار المال حلالا وطاب لصاحبه خصوصا روايه السكون التي قرانا قال فيها بانه تصدق بخمس مالك فإن الله قد رضي من الأشياء ذي وسائر المال لك الحل وقال في رواية أخرى آتني خمسك إن الرجل إذا تاب تاب ماله معه مطهر فإذا هذه الروايات ظاهرها أن الخمس مطهر يعني بمجرد إخراج الخمس المال ويكون حلالا فحين يددناه معنى القربة أنه يخرج الخمس ثم يخرج صدقة زائدة على ذلك قوي هذا إشكال سيدنا قد قد على هذا الطوشق ولكن يرد على هذا الإشكال مورد الروايات التي مضت والتي ظاهرها أن إخراج الخمس مطهرون في المال الذي لم يعرف مقدار الحرام ما مالا أغمطت في مطالبه حلالا وحراما فلم أدري الحلال منه والحرام فقال الإمام مثلا تصدق بخمس مالك وسائر المالك حتى الروايات التي ظاهرها أن إخراج الخمس مطهر ومحلل للمال وارد في هذا وارد في المال الذي لم يعلم مقدار الحاكمين فلا يمكن تعميمها لهذه الصورة التي علم مقدار الحاكمين فيها لانه لأنه سيأتي من بعد قطع الإنسان بأن الخمس موافق انا قاطع طلعت حمسناء قاطع لانه ما جالت حمسناء لغيره مع هذا القاطع كيف يمكن الالتزام بحلية باقي المال مع قطعي جاء انه لغيرئين ايش نمعي الامراج ايش نمعي الامراج المحروف في هذه الصورة انه بعد اخراج الخمس يقطع بوجود مقدار من المال لغيرئين مع قطعي بان بعض هذا المال لغيري كيف يكون سائر المال حلالا وكيف يكون سائر المال فائدا إلى ثابت هذا الآخر هذا لا يتصور فإذا لا يتصور هنا أن يحكم الشارع بأنه مع علمك بأن بعض المال لغيرك مع علمك بذلك هذا المقدار لك حلال ما بدك الأقرش بالطور هذا هو بيجيب لنا الكلام، يعني هو بيجيب لنا الكلام لذلك نجعله تأمر في الكلام هنا. لا يتصور من الشارع أن يحكم بحريّة مال الغير ليه؟ هذا مال للغير، وأن تقطعه من ذلك مع ذلك ولا حلاله، بعد الخرابي خان، هذا لا يتصور من الشارع. إذا هذا الإشكال لا يرجع لهذا الموضوع، وفقنا قشنا القول لا يترد. القول الثاني ما اختاره صاحب الحدائق رحمه الله من النوم بذي يجب الخمس مو ويجب الخمس وخصوصا فقط الخمس هل يا ام كثره اذا اخرج الخمس حل المال سواء كان الخمس اقل من المقدار المعلوم او اكثر إذا أخرج الفنس طهر الماء وحل الماء ولا يجب التصدق بعد ذلك بالمقدار الزائد ما هو دليل صاحب الحدائق؟ صاحب الحدائق رحمه الله طرح دليلين الدليل الأول أنه أخبار مجهود المالك الذي جد على الصدقاء بشامل لها أخبار مدهون المالك المال الذي كان يعرف صاحبه لتصدق به يعاني هذه الأخبار خاصة بالمال المتميز ولا تشمل المال المختلف من راجع هذه الأخبار كلها ضعيفة وصحيحة كلها مورد المال المتميز المال المتميز يعني تعرف هذا القول المال المتميز الذي لم يعرف صاحبه يقصده بعينه كل اخبار مجهول مالي موزع مال متميز فلا محلش من بعد كلامنا الذي هو معلوم المقدار المتميز مختلف حلال مختلف وإن كان معلوم المقدار لكنه غير متميز حلال مختلف بالحرام وإن كان معلوم المقدار لكنه غير متميز فإذا لم يكن متميزا فهو خارج موضوع عن اخبار مجهول ولكن امامنا ان نتحدث عن ذلك ونحن سيدنا نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن متاع شخص عنده ذهب نحن بلده ولا يعرفه نحن ورد في نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن بما نحن نحن روايات مجهور المالك هو المال المتميز حين إذن لا تشمله محل الكلام، الماله. إذن لم تدل على التصدق في محل الكلام، لأن ما هو التصدق إشارة ثانياً أن هذا إذا عربي يتصدق هو التصدق يحتاج فرز يفرز هو يعلن بأن هذا المال فيه ألف للغير وفيه ألف له، تمام؟ لكنه مختلطون ففرض الالف التي للغير عن الالف التي له ففضيحتاج لولاية بعد لا اذن من المال يتأكل لا اذن من الشارع التصرف في المال بفرض مال الغير وإلقاء مال ما هذا التصرف بالفرض والتعيين والتحصيص يحتاج إما من الشارع المقدس إنه المالك الحقيقي أو من المالك بإعتبار صاحب المال والمقوب أن لا ولاية ولا يدل ولا إن لا من هذا ولا من هذا كأي حق لك صار إذا التصدّم يحتاج مقدمه الفرض والمقوب أن الفرض يحتاج لا ولا ي ولا ولا ي نعم فكيف شملت صار معلوم كلام صار كذا بلي والله بدان يومن حتى يعمل شلان يعمل لا يبدل بعد يبقى انه هذا هو الولايب ايه هو الولايب هذا العليم انه عن يسار تربح انتهم تلا فيش بابونه <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> خب خب عدد يقول له الولايب نسي هذا الكلام كلام صاحب الحدائق رحمه الله ما قال به سيدنا قديس الله لأنه احنا ما لا يخصنا باخبار التصدق اخبار مجهود المال هل هي شامله المقام ولا غير احنا يخصنا ان اخبار الخمس شامله المقام لو كان بأن أخبار الخمس شاملة لهذه الصورة ويصورة معلوم المقدار وإن كان مخالفاً أولا الشهر إذا قلنا بأن أخبار الخمس شاملة نحن نحص أحدها نقول الوظيفة المقام وإخراج الخمس باعتبار أن أخبار الخمس شاملة ننخل بأن أخبار التصدق شاملين غير حتى لو كانت أخبار التصدق شاملة للمقام والمفروض أن أخبار الخمس شاملة للمقام أخبار الخمس تقدم لأنها أخص مطلقا أخبار التصدق تقول المال الذي لم يعرف صاحبه مختلف لغير غير مختلف عاد معلوم المقدار أو غير معلوم المقدار عاد هذه الروايه والروايه الخمس تقول المختلف بحماس سواء كان معلوم القدر او غير معلوم القدر فتكون نسبه اخبار الفض الى اخبار التصدق نسبه الاقص للحاله ذلك تقول المال الذي لم يعرف صاحبه أو غير مفتلط. معلوم أو غير معلوم هذه تقول المال الذي لم يعرف صاحبه وكان سواء كان معلوم القدر غير معلوم إذاً إذا كانت أخبار الخمس شامل المورد كلامنا بعد نيشمنا في أخبار التقدر هذه لا أشكال تقدر عليها لأنها أخصهم فإحنا مع صاحب الحدادة لو أن أخبار الخمس شامل أنا كل ما قاله لهم لكن أخبار الخمس شامل ليش؟ صاحب الحدادة هو يتنسف للطب الله أخوار الشمو معتمرت عمار سئلة <تصفيق> معتمرت عمار ابن مروان سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلف للحرام إذا لم يعرف صاحبه الحرام الحلال المختلف الحرام بعد معلوم المقدام ومجل المقدام رماية للحرام فصاحب الحدائق يقول الرواية مطلقة لمعلوم المقدار المشهوري إذا ما ستكفي الإطلاق هل يتكفي؟ سيدنا القوية قد يسألون قطعاً مطلقة قطعاً وجزمان حطينا كذلك ممي وقد عرفت أن الاقوى عدم شمول أخبار الحمص وأن تلك الأدلة في حد أنفسها قاصرة إذ لا يكاد يحتمل <تصفيق> وجوب التخميس على من يعلم بوجود دينارين محرمين في ضمن عشرة آلاف من دنانير المحللات إلا يدري بعد ما الحمص يدري بعد أكو دينارين محرمين يبتنى بالخلص يقطع بأن أكو دينار المحرمين بالتخميس في أموال المحللين كيف يبتنى أو أنهم كما لا يكاد يحتمل الاكتفاء بالتخميس لمن يعلم بوجود دينار أو دينارين محللين قد اختلطا في ضمن عشرة آلاء من الدمائر المحرمة <تصفيق> بس دينارين حلال بالضبط قلنا حرام بس طلع الخمس كافي عليه دينارين من عشره اهل إيش تفهم <تصفيق> لي ذلك هل يعقل هذا الشاعر المقدس؟ انه هو الامر عشرة عشره دينار من جمله دينارين بس محرم اول محلل والباقي كله محرم يقول الشاخه طلع الخمس باقي وسائر الملك يحتمل هذا ولا لا يحتمل ولا يحتمل الاقتفاء بالتخميس لمن يعلم بوجود دينارين محللين قد اختلطا في ظن عشرة آلات من الدنانير المتصلة بحيث يحل له الباقي بعد أدائهم في المجموع ولا سيما إذا كان متعمدا في هو اخترتهم حتى بصلها المتيجة سمع فتو صاحب الحدائق ان الخمس ظاهر لا خلق الدينار لا يحتمل ولا سيما اذا كان متعمدا في الخوف للتوصل الى هذه الغايه فان هذا مقطوع البطلان بضروره الفرق الا تكون مردولا من يقول خلق روايه الوجهين يقول خلى الروايه مطلقة اخرين عقيل خلينا العالم نفترض ان الروايه مطلقة لكن ضروره الفرق وقطع الفقيه لان هذا قطعا لا يصدر من الشارع المقدس ان يحلل لي الاف من بنائي بمجرد اني اخرجتكم سؤالا بعد. بعد هذا ستجدوا التوكات سويا تمام ان هذه الضروره حتى حكم ضروري حكم ضروري من الشارع لا يحلل الاموال الاخرين بمجرد اخراج القرآن هذا العكم الضروري قريمة على تقييد الرواية على قرد الله القجار معا؟ شكرا صحيح؟ يقوله <تبقى> الشيخ عليم الله رحمه على هذه الصورة أبو حديث بعد هذا البيان أنه لا يمكن العمل بإطلاق هذه الروايات لمخالفتها لضرورة للثئة لو تبث إطلاق العمل وحينئذين فلا بد أن نقول بأن أخبار التخميس لا تشمل هذا الكلام إذن نرجع لأخبار التخميس هل هي تشمل لا؟ يقول أخبار التصدق ذكر صاحب الحدائق بأن موردها المال المتميز تدريك نحن محاكلان المال المحتضل لكن يقول سيدنا عبد السرور موردها أما مو موضوحا أخبار التصدق موردها المال المتميز ان وقع في سؤال السائل لا أنه موضوعا عام مورد سؤال السائر المال المتميز. بما أن مورد سؤال السائل المال المتميز هذا لا اختصاص الجواب داري خصوصا المورد هذا باختصاص الوالد. فإن إذن بما أن المال المتميز لم يرد في عبارة الإمام لا يمكن أن يقال بأن موضوعها المال نعم موردها موردها يعني أحد السؤال موردها المال المتميز لأنه موضوع الجواب. الجواب عام. وإذا كان جار عاما يقول مثلا صحيحا يونس هو صحيح يونس سال عن متاعه نشيه رجل عنده وبلد ولم يرجعه وهو لا يعرف صاحب الإمام قالت بئه وتصدق بثمنه على اهل الولايات أهل وفي رواية داود بن ابي يزيد تقسمه في اخوانك سهاله بايت تؤيد مطلع بعضهم فقهات وفقانهم تذكي لأن نجول مالهم قيد يفقار وحشت ان شاء الله بغنيها تقسمه في, في اخوانك كذلك تصدق بثمانا عوالة تصدق ظاهرة ان أن نصر الفقراء تصدق بثمانين على أهل الله هذا يعني فقسمه في الأخذانك ظاهرها عدد الفقير الفقراء على أي حال مطبخ مطبخا للمطبخ على المقيد لن يكون الآن الخاص بماذا للفقراء لبهن أنه هنا وإن كان مولد سؤال يونس المال متميز ولكن الجواب عاما وإذا كان الجراب عاما فحينئذن بنتجه أتمسع به فإن قل كيف يجيز الشارع لمن قرض المال أن يقسم أموال الناس على الآخرين يعني هو يعلم بأن هذا الألب غير كيف يجيز له الشارع أن يقسم مال الغير وأن يتصدق بمال الغير فبقى الجواب أن الشارع هو المالك الحقيقي فبقى أنه هو المالك الحقيقي فأعضاه الوداع والإذن في أن يتصرف بهذا المال وايصاله للفقراء نوعا من الايصال لصاحب الواقعين فإنه ايصال ثواب إليه لا نفس الناس على اللي قال بستاذ الخوئي يريد انه يضطر عشرة حالاته اوه كيف صار للمالك الواقعي نحو هذا يحلمه دينارين محللين فقط من عشرة آلات خلق طلعي الخمس يباقي إليه يصير خب كيف الجيد الشارع ان يكون المال له وهو يعلم انه لغيره هنا لا هنا يقول تصدق على الفقراء وصدقه على الفقراء نوع من الايصال للمالك الواقع ان اوصلت الثواب ما اوصلت اليه عين المال اوصلت له منفعه المال له هو الثواب هذا نوع من الايصال فلا مانع من انه الشارع اما بما انه المالك الحقيقي ومن بنو الواقع سحر هو المالك الحقيقي حينما له الولايه عليه أذن لهذا و اعطاه لايك الصفحه الفقراء باعتبار ان صفحه الفقراء هو اي صالم لما وعلى واحد و على الغرفه و على خانه و على الغرفه و على خانه و قيلة. سيدنا يقول مر مر باعتبار شمود أخبارك صدق السبقة سبقة بهذا الموضوع أخباركم حقاً غير شاملة القرينة الأحقية أخبار التصدق شاملة معاً لما ولدها أجمال المتنجل هذا يعني يعني كار يكون جواب الإمام جواب كبر واضح قال جواب الإمام ما شو يعني الآن لحر العبارة بِعْهُ هذا هذا ينفعه بِعْهُ وتصدق بِثَمَنِهِ أو في الولد اقسمه في إخوانه ما يستفاد من الكبرى حتى يلقى قصوص المورد لا يقصص الوالد وبعبارة دقيقاً يعني. دقيقاً يعني بعباره دقيقاً على أنه مثل ما يفرّق السيد سistani في الروايات أنه مقام التعليم غير مقام الإختلا. الإيمان ترى يطرح في برية مقام التعليم. وترى نان يجوب أسئلة شخصية ترى عليه أنت بقيت برية اسمه مقام الإختلا. مقام الإختلا لا ينعقد بالإطلاق. مقام الإختلا لا ينعقد فيه الإطلاق. ليش؟ لأنه ناظر لمفروض السؤال ناظر لمورد سؤال السائل ويقوله إذا لاتنا راجعته يقوله في مفروض السؤال كذا ناظر لمفروض السؤال ناظر لمورد سؤال السائل لا يناقض لإطلاق بيعهوه ويربعوه يعقون على مشاكل. مورد سؤال السائل تصدق بثنانه نعم لو قال الإمام هكذا ألمان الذي لا يعرف صاحبه المتصدق بثمانئين فإذا صحيح أن خصوص المورد لا يخصص الوارد لو كان الوارد عاما أما الوارد في المقام هو عام فإن الوارد في المقام وارد في مقام الإفتاء فناظرا لمورد سؤال السائل وحينئذ مورد سؤال السائل لن يكون قرينه عن اختصاص فلا أقل من أنه صالحا للقرينيه ومع صروره القرينية ومع صروره لا ينعقد إطلاقا وعموما في سبب جارة من قرين إذا انت لا يصح التمسك بهذا الجواب في مقابل صاحب الحدائق لأن أخبارك صدق شامل المورد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 يفرزه بعد من يفرزه في الشرعي شرعي إذا في الله هذا الجواب ناظر لكلام صاحب الحدائق إذا الإنسان لا ولا كلامه على الفرد ما قال صاحب الحدائق أن تصدق يتوقف على الفرد والفرد لا ولا كلامه في بالخاضي وفي ربعين حكم شرعي يفرز هذا عن هذا يأخذ عليه صدح هذا جواب عن ذلك الكلام. أنك قلت بأن التصدق يحتاج إلى الفرج والفرج يحتاج إلى ولاية ولا ولاية عدة لا من الشارع ولا من المالك نقول يمكن التخلص تخلص عن هذا المحذور بإعطاء المال الحاكم الشرعي وهو يخرجه فهو بسلم ما معك يا سيدة لك عرض الحاكم الشرعي الآن التصدق بأي مسرور تجلال تجلال التصدق بأي مسرور تجلال لقاطة يعني ملقاطة ملقاط مضائع واللقاطة متقومة بضياء مجبور المعلم إخبار مجهول ماذا لا تشمله؟ لأن ما هو المتميز وهذا المال مقتضى. بأي بأي مناطن بأين نأخذه التصدق؟ خوف نأخذ التصدق هو المتميز ولو بالعراض وهذا متميز بعد فرز الحاكم الشرعي. هو التصدق التصدُّق مورده عمال متميز سال مال متميز تعرض بفاعلين متميز دعات متميز دولة الحكم الشرعي هذا المال قبل ما يصدر الحكم الشرعي ما كان متميز ما كانت أخبار التصدق تشمله بعد أن جاء الحكم الشرعي فارجس صار متميز فصار متميز شملت الأخبار أخبار تصدُّق مورده عمال تشمله بعد فرج الحكم الشرعي هي اذا بالنتيجة لو التزمنا بهذه المكتب التي يمكن أن يترى سيدنا الخويق في الروح بالنتيجة أنه التصدق ما من خصوص أخبار مجهول المالك التصدق استفيده من أخبار مجهول المالك بضميمة إعمال الحاكم الشرعي لولادة إذا دخلت للحجر فأنت من الأول بلاد عن حاكم الشرعي للصالح إذا أنت تتسويها بطريقة الذكرة أنه هذا أخبار التصدق لا تعمله من البداية لأنه غير متميز أنا أروح أنريزه في ولع حاكم الشرعي حتى تشمل أخبار التصدق إذا بالنكيجة نفت في دونيوب التصدق فيه من نفس الأخبار بل ضميمة إعمال الحاكم الشرعي للولاياته وإذا كنا محتاجين لهذه الضميمة فمن الأول يرجع المال للحاكم الشرعي والتصرفين واضح؟ الولم <تصفيق> الثالث الذي أفاده سيدنا الخوي القدس السفر إلى وجود التصدق في هو أنه خبش نسوي من ذلك ما تتبعين خبش بتسوي يعني خب لا نجال لا نسوي شيء فعال لأنه لا يقول إما يبقى المال عنده تلا أن يتلق يبقى والمال يتلقه وإما أنت بعد شرط شقرار يرفع عنده الى ان يستاد لا يحتمل الحكم من الشرع الحقيقي قال لو خلي المال عند فلان يستن لانه ان كل بحفظه هبوي او تكليف بما لا يطاق تكلفني به امالي الاغيث وانا اوصي وارثين وارثين وبالطبع في على القبائل كمان صدرهم من شعره لا يحتمل صدرون شاء ان يكلفني بحب مال الاوالد او ان يقول اغطيي عندك ولا تحفظه فضل تعريفا مال آخرين للضياع ولا يحتمل صدور حكم من الشارع حقا يجير الشخص ان يتملكوا قديم مسوقهم المزيد على الا سبب من ميراث من, من ناقل شرعي من حيازه جميع الاسواق من لا محل ما عين يتعين الرابع يصدق بيده هذا جاب سيسامه هذا بري سيسامه لأنه قيم يسلم المال حق الشيء لا أنه يبقيه عنده إلى أبد ولا أنه يتملكه ولا أنه يتصدق به بل يسلم المال إلى من له ولاية على المال ولا إشكال أن مجهول المال من موارد ولا إتحاد اذا وصلنا الى هذه النحيه اخبار التخميس لا تشمل ليش؟ لقرينه عقليه وهو انه نقطع بضروره الفرق ان لا يسوق لنا الشارع استحلال اموال الاخرين تحت الاخرين النتيجه اخبار التصدق لا تشمل المقام لانه موردها المال متميز ولا اخطا من احتمال ذلك فما هو الحال القول الأول اللي يقول بيجمع بين الخمس وبين الصداقة عمده مسنده لأن أخبار التقميس مالي شمين أخبار التقميس مالي شمين كيف يقولون بسنده لا محالة في مثل هذا الحكم أن يرجع هذا المورد. إلى الشرعي فهو الأمل فيه وهاي في شو بيه. وهما من علم ابن اختار ولم يعلم المالك تصدق به يعاني والأحوى أن يكون بإذن المشتهد الجامع للشماء سيد الحموظة بن عغان الاحتراط والفعال فقط نعلم على طب بالنسبة إلى أن يكون بإذن الحاكم الشرعي شكرا سعيدا